وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل بالتحريك العطل قشرنا لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له لانه سبحانه يارد تعليلا اشرح حكايته لان الله سبحانه لا سمي له الى اخره تحليل لقوله فيما تقدم اخبارا عن اهل السنه والجماعه لا يكف لا يكيفون ولا يمثلون لذلك كان يشوه من اهل السنه لا يكيفون ولا يمثلون تكييف كيف يصفاتنا كيف سبحانه وتعالى كبي وتمثيل أم ناكن وتمثيل ناكن لبرع الليل. الليل. لانه كبيزانا وتمثيل تمثيلنا كيف يصفاتنا كيف يصفاتنا كيف لبرع كيف يصفاتنا كيف يصفاتنا سبحانه يصفاتنا كيف يصفاتنا كيف يصفاتنا كيف يصفاتنا ما ساوى المصدرة في الدلاله على معناه لكن شيء بخلوبه لهندك الفاء هندك حركة هندك حروف تانية للمصدرها هيا لفظا وتقديرا من غير تعويض عموما سبحانه اسم مصدرة مصدرك سبح يسبح تسبيحا تسبيح سبحان الله عند ذكر الله سبحان الله سبحان الله يعني أسبح سبحان الله يعني مفعول مطلق لتاكيد العامل لتاكيد العامل هو تسبيحا أسبح الله تسبيحا اروع يسبح سبحانه يسبحه سبحانه مفعول مطلق لتاكيد عامله ويا سبحان اسم مصدرة و ب مفعول مطلقه عامل لك محذوف دائما محذوفه دائما محذوفه والسبحانش هاتوا سبحان الله هم تنزيها هم للسبح شغل كده وسبح السرعه السرعه يعني ببد واكوتن فقت على بابو بيقدر له هم نقص شائبه لانه سبحانه لا سميه له ومعنى لا سميه له اي لا نظير له يستحق مثل اسمه لا سميه أي لا نظيره يعني هاو الشوينيه كسي كتير نيه هاو الشوي لا نظير له يستحق مثل اسمه يعني أجر كسيج رحيم بيت رحميه به وناويش رحيم بيت لكن لا يستحق هذا الاسم على الحقيقه لا يستحق هذا الاسم على الحقيقه لا نظير له يستحق يستحق مثل اسمه يعني بمعنى لا سميه له يعني بمعنى او لا مسامي له يساميه اي لا مماثله له ساما يعني ماثلة لا مماثل له يماثله وقد دل على نفيه قوله تعالى <تصفيق> في سوره مريم هل تعلم له سميا هل تعلم له اسما ين من يستحق مثل اسمه ين مماثلا هل تعلم له سميه ليره بنفيها تو بالصيغه عفوا بصيغه الاستفهام هاتوا بالصيغه هنا في نهى هل تعلم له سميه بالصيغه الاستفهام هاتوا طبعا دبرشي دبرو بصيغه الاستفهام هاتوا الله اعلم مو تحدي هل تعلم له سميه يعني فرق لقلبون من لا سميه له شيء لكن لما هل هل له سمية؟ لا سمية له اشياء الله يجب له يكون هناك مفاد مفاد يجب ان يكون هناك اشياء لانهم يجب ان يكون هناك اشياء لانهم يجب ان يكون هناك اشياء لانهم يجب ان يكون هناك أو لانهم يجب ان فرقاً يوان نفياك هويا، فإن الاستفهام هنا إنكاري، يعني أم استفهاما حقيقياً هل تعلموا؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل لفهم الحقيقة، يعني استعلامني يا بوي خبري يا بوي بزعله عندك سيارة فلان بيكروش يطلبوا يطلبوا الحقيقة عفكرة الاستفهام. أيوه بزاني بيكيرنجر أما متجاه أم أما استفهام مطلبي حقيقي خلاص استفهام ليه استفهامي حقيقي نية الحقيقي هذا شو أبوشين بوإنكار استفهامك إنكارية استفهامك إنكارية واستفهامي إنكاري ش أكيد تلاقيه ولا وعنا استفهامي إنكاري إبطالي ابطال يعني بوشيا بونفيا، الاستفهام إنكاري بمعنى الإبطال ضع بطريقية أن يكون ما بعد أداة الاستفهام، هذا أداة الاستفهام بت، أو توليرا، غير واقع ولا حاصل، وأن مدعيه يا مدعيه كاذب. يعني او ايكا او ايكا درباري بسيار اكيد واقع نية يعني حاصل نية او ايكا نية هركس ادعاء الشبكاتية كاذبة بورمنا اخوه تعالى افرميشي فاستفدهم الي ربك البنات الي ربك البنات ولهم البنون اسم استفهام وشيء، وبو استفهام حقيقياً. يعني الله يسأل هل له بنات أم لا؟ هل له البنين أم لا؟ الاستفهام كإنكار يعني ليس له بنات ولا بنين. استفهام كإنكار ابطالي يعني نفي معناك بابتي ضابطه استفهام إنكارية، ضابطه استفهام إنكارية استفهام بيت بلا مشترك غير حاصل بيت غير موجود بيت غير موجود بيت. غير موجود بيت. والله ما قرش تكمل موجود بو أو كانت توبيخه استفهامي إنكاري توبيخية أقش بو مصاري. ما لو كنت أعطيك في السيدة البالاك كيف يمكن أن يكون إستفهام إبطالي تنهاب رب العالمين بكار بيت يان بوشتك مستحيل بيت عقلا أو عرفا أو شرعا فأبوه بابتي استفهامي إنكاري إبطالي أو يلادوية إدواتي استفهام بيت غير واقع ولا حاصل وأن مدعيه كارب بأنه منا خات على فرملة الشهيد وخلقهم يعني كاتك دروس كلام خوين حاضر بون غير حاصل كسهيل لكاتك دروس كلام وخي حاضر بون غير حاصل غير واقع أما أجد إنكارك استفهامي إنكاري توبيخي بيت بالتقريع الرد عن وبيت أو كاتشياء غير الله تدعون فسأية غيري خا فلسطيني أنا فلسطين حاصل الواقع بس بوأية وين لبكات كأكرد وين نكى تعبدون ما تنحتون استفهام إنكاري توبيخي بوأية كسيكت وبدرسي خد أي تأشيد شو نفترضين غير الله تدعون تأتون الذكران من العالمين إيش اللي واثقان يعني تقريبا بوه يضلل منعت لشين يمنعك كادلويكا لا ك... عموما هل تعلم له سمية ليس له سمية لكن بصيغة الاستفهام فإن الاستفهام هنا إنكاري ونبلامشي إبطالي معناه النفي اي ابطال وليس المراد وليس المراد من نفي السمية أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه قال الله تعالى السمينية السمينية معناه أوليك ناوب ناوي خواه ونانريد همو ناوكان ناوي خواه ممنوعة خلق ناوي فيه وبنت فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه ناوهيا ناوهيا لقل خواه تعالى بو خواه تعالى درسة بو غير خواهش درسة ضابطيش بو أو موزعاء أوياء او معناي كالو اسمايا لا ابيشا ولا لخاشه شهابيت مشترك بيت من حيث المدلول درسته مثلا رحيم رحيم درسته أما على الرحمن ني هل هو نوحنا هل هو نوحنا هل هو نوحنا هل هو هل هو نوحنا هل هو نوحنا هل هو نوحنا هل هل نبي نوحنا هل هل مشتركوا لجله تعالى في كل في كل في في بعض أوجهه أو كتبوا خواج درس بغير خواج درسته. بلام أجرنا أجرنا وكبونا الرحمن تنهانا بخواج بغير خواج تعالى درس نابت. ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي سمي الله به بها كان معناها مختصا لا يشركه فيه غيره فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي وهذا لا وجود له إلا في الذهن وأما في الخارج أي في الواقع فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا عليكم وذلك بحسب ما يضاف إليه فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركوه فيه العبد وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركوه فيه الرب أما معنى يجب مثلا الرحيم الرحيم كلمة الرحيم يا الرحيم اللي بدانا أكو اسمك ببيع إضافي بلاء الله كناوي خدابي يا ناوي كسر ناوي في فيغنبري خدابي صلى الله عليه وسلم يا ناوي كسر بيقمت ناس رحيم خوي وكناو او مفهومي هيد الرشيفه ان الاشتراك انما هو في مفهوم الاسم كلمه مفهوم لغه المصدوق دو عباره منطقين دو عباره منطقين فيتي المفهوم والمصدوق يا المفهوم والمصداق يا المفهوم يا فيتي الحقيقه ويعطيك المصدوق ويعطيك المصدوق أنها عبارة عن المفهوم مثلا تعريف المفهوم كان هو الحقيقة المنتزعة من الشيء مثلا ساقوط من السبورة السبورات زيني هرمونينا سينا سينا سينا سينا سينا سينا سينا سينا سينا سينا سينا سينا لا سنقص هذا الر expectativa الـ تخايبة الـ تعليق ذلك ايوباً معروفها فإ 1988よろلي kilograms أن أظ bleach أع المفهوم باعتما حسنا 否فيهاً لديكم في حيث أي سبورة؟ نعم. هو في المصدوق. المصدوق. يعني ما ينطبق عليه مدلول المفهوم في وتر مصدوق. أو أي شيء حقيقي في أنجام بدري هو أو في المصدوق. يا المصداق. يا المعصقة. بويا عنده جار ويصدق عليه. يعني ينطبق عليه. يسمى مفهوم السبورة ينطلق, ينطلق على هذا الباب يعنى ينط ينطبع. أهمي شقيد بوه كات. إيش يوشتبوه؟ ليه مفهوم كلمة الرحيم. نك الرحيم هو الله. الرحيم نك الرحيم, الرحيم كسيخ. خدي خوي. الحقيقة مفهوم الرحيم فإن الاشتراك هو في مفهوم الاسم الكلي. وهذا لا وجود له يعني في في الخارج في الواقع إلا في الذهن الرحيم معناه خويه خويه فلما قال الرحيم لم يشكي خوت الدادنا بنا بخوا دادنا بنا وفي غمرة خاص الله دادنا بنا أو الرحيم من حيث المفهوم للذهن هاي وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا فلما الرحيم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 مشاركينا الرحمي اللهما بول لا مف لذهنا الرحمي كذا أما لخارج الواقع لا خارج عن الواقع هر ناوي بوهر كسداء ناوي بفي أو إضافة بو أو إشترشيا معنى جزئي تعبت خوها وذلك بحسب ما يضاف إليه بفي أو كسي كناو كن غيب ولا إضافة ناوي شخص ناوي رحمي أو أو شخصا برجل بس رحمي بسفير رحميها يناوي أما نزاتي أو الرحيمة نصفة أو الرحيمة وقوزات صفتي الله لا. بويا فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به اسما وصفة مختص بالله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه العبد لم لم جزئية مختصة مشاركينها بل لمفهوم مادي الرحم يا الرحيم مشاركة وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب كابو يستهان هي الناوي رحيما ناوي قدير ناوي قادرة مثلا ناوي عزيز. كاتي لا سمية له نك ليس هناك من اسمه رحيم وقادر ومجيد وكريم نعم ليس هناك من يستحق هذا الاسم كس مستحق نظيرته وكتوه مستحقه شبه أو اسمه بيه ولو شي في فيه رابع ما يبيه لا سمية له بهذا المعنى وأما الكفء وأما الكفء فهو المكافئ المساوي المساوي اسم نظير شبه نظير من كان يجوز له اسمه اسم الله سبحانه وتعالى لكن ليس ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء يعني أو شخصان كالرحيم وياندروستا دروستا نظير إخوانين نظير إخوانين كأو اسمان بجائزة والله ما اسمه ويانجائزة وكو أو كونين تام مطلقًا وينجائزة لكن من باب الشرع اسمه كان بالجائزة كابو كسي ترهايا يجوز له اسم بعض أسماء الله أما كف فهو المكافئ المساوي يعني هج كسي كف إخوة نية وقد دل على نفيه قوله تعالى كسي مماثل بيت أو منفية وقد دل على نفي نفه قول تعالى ولم يكن له كفوا احد كفوا ان احد قراءه عتبه كفوا ولم يكن له كفوا بشدة كفوا احد يعني مماثلا يعني ولم يكن احد احد اسمي كانيا ولم يكن احد له كفوا كفوان خبر كان ولم يكن له كفون احد كابو استا المكافئ المساوي بلان من غير مناواه من غير من غير معادات من غير معادات كسبنيه مكافئ خوابيت ولو ولو أجر فرض بكتابلين هيش معاداته لجا الخايش النبي. بلى من ند كم يا ند أوي يا المساوي المناوئ مساوية نيام مناوئ بمعاداته لجا شبيت لجا خايت على يعني نا مناوئ أي شي شيء مشارك من غير عداء نا مساوية كش مشارك هيا من حيث الشيء، من حيث العداء أو, أو مناوأية أو ندّة، من حيث مكافئ جنية كالمساوي، من حيث النصر مثلاً والمناصرة كسجنية لو إضافة، نخيط على كسي هي نصر وعو نبكات شديك بوممثل به، ونكسيشة كمساوي مساوي به ومناوي بجنا <تصفيق> ايتي قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا حد لو مماثلان كدا انا او انا بدون خا ده ان ايوه بو ند نيد او كسانيه خا تعالى بخلي انا و دي جي خوان دي جي عبوديه خا تعالى بوا افرم واما الند فمعناه المساوي المناوي مفاعل بابك بابي فعال ناوءه مناواتا ونواء نوائي شروع تولى وكفعال مفاعلتا وفعال قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا ناوءه مناواتا ونواء بالكسر والمد وكل مقتال الصحاحات فقابوا الند هو المساوي المعادي قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ولا يقاس بخلقه يعني شيء هيتش تيكبا فقال تعالى قياس نكرة. ليروا علماء عقيدة عقي... لا لا لا عقيدة قياس نية، قياس نية، للتوحيد قياس نية، ولا يقاس بخلقه، يعني لا يستعمل في العقيدة وخاصة في التوحيد القياس. وأما قوله ولا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية ما بس لويك هي جوريك لا قياس العقيدة بكار نايت ودروسنية إلا أولانا بيدو قياس أولانا بيدوا ايدينا نسري باسي تلك قياس قياس بريتيا تقدير كرني فرع بشي بأصل داني حكمي حكم بفرع كحكم حكم أصل لبربوني عليه كجامعة لنيوانشي أصل فرع بويا بين المقيس والمقيس عليه المقيس والفرع والمقيس عليه هو الأصل مثلاً إشتق ليس خمر خمر حرام لبر إسكار هر إشتق إسكاريتي حرام يعنى بونمنا منا شندين شيت الحبوب هات ولم زمانه كاتي خويلا سردم رسالة نبوة يستحق معي علماء على الحرام حرام حرام بو لبر بوني علة لوجتانا يلحقونا يلحقونا الفرعة بالأصل لوجود العلة على كل شيء عليه شيء على إسكار أم فرعات مقيس <كياس> <تصفيق> المقيس كقياس شيء المقيس عليه الأصل الذي <الأصل> <التي> أثى عليه الحكم التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية في الشؤون الإلهية يعني الأمور المتعلقة به سبحانه وتعالى من <مدلأ> الأسماء والصفات والأفعال وذلك مثل قياس التمثيل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه الحاق فرع لأصل في حكم الجامع كإلحاق النبيذي بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار شاندين قياس مان هي؟ قياس تمثيل منها وقياسه شمول منها وقياس تشش منها قياس أولى يا قياس أولوية قياس تمثيل وقياس الشمول ممنوع أبوخوا حلأ استوذا هيج كسمثل إخواني خوي تعالش فرد هيج فردانية لجل أوى تأمك تجريها يعني هيج حكم إجنيا يشمل الله وغيره وقياس الشمول لا يأتي على الله. يمكن الله فرد أجنية لأفراد هيج. اشتكي كلين. وإيش كنسي جنات وان لقائه تعالى بشهت الجرقة عيب يذكر. تمثيل إش الله يعني لا يماثل به سبحانه شيء. هيشتكش مثي فانية. فوقياس تمثيل وقياس الشمول ممنوعه قطعا عن بو الله سبحانه وتعالى. أما قياس أولاد وعيدين السديب هسيخ. قياسي تمثيل باسكب علماء أصول وعلماء فقه تعدي فيها إلحاق فرع بأصل أما دو أصل لقياسة أبيت شان شدها بيه؟ شوار شدها بيه؟ أصل فرع علا حكم أم شوال أدي ذا بيه؟ حد قياسي أمي كان بيه قياسي أصل لقال فرع لقال علا لقال حكم حكمي أصل يعني أمشت أصلى حكمك شي حرام مثلا وكو خمر أما أصلى حكمك شي حرام لبرع إليه فرعكش فرعك شي ملحقة فوه أوتشوه فرع بأصل في حكم الجامع الجامع هو العله أو الجامع اللي ما بس إليه في حكم العلة مثالك إلى الشق هي كان هناوتو الحاق النبيذ بالخمري مسألين نبيذ مسألة كفقيه كاش من كاش كيزور لبيني احناف علماء وفقهاء مذاهب إسلامي نبيذ شيا خمر هر عا بيهرشتيك خمرة وبالاخص او ما داني لما خمرة في لو كاتكا رساله هاتو هاتو شتيكيتيش عصير بم الحقب الخمر هنديك لفقا هاتو نوتيانا نبيذ فعيل بمعنى مفعول اي منبوذ يعني مطروح شتيك لياديني ونقول ترشاتي استا هي خمر يا خمرني هندي شتي هي خرمياك داني اترشيت مثلا اه اه اترشيت داني اترشيت هاشتيك داني اترشيت او انا خذ اوقات در نهاني بكيت الخمر خذ دري نهاني بس دام انا كان نبذك طرح كان اهمالك بناقدر كي ناني عصيدك هاشتاق وافيت النبي او مطرح او تر حوز لهنا انا عندك لفقهه وك ابو حنيفه هاتوا وتتي نبيذ حلاله نبي حلاله چون كا ومقصودني كا لكن ترشاوا الا الا لبربوني النص كل مسكر كل مسكر حرام كاوچيا خمره نبي بلين مسكره نبيذ مسكره و نصيش مانهديه كل مسكر حرام بلع. آية النبيذ لقل خمرة نابنا حرام بل آية اسمى قياسي شمولي اسمى قياسي تمثيل م. شمول حاشيه كبتها ما شاكن التمثيل لهذا القياس بالنبيذ غير صحيح ذهني أم محققه بشيء؟ أوي بما أنه النبيث سيكا النبيث محرما لبرأوي شيء مسكرة نبيث محرما لبرأوي مسكرة فردك لأفرادي مسكرات إذن قياسك قياس الشمولة وقياسة چينية؟ إما أعلم كاك وانيا بو لبرأوي أصلا أم مثالا خرج على مذهب من يرى ان النبيذ محرم بك بالالحاق بالقياس انك محرم ببش محرم ببويك مسكره انك محرم ببويك يعني متفق عليه متفق عليه اجماعا مثلا مسكر جاء غير متفق عليه بمسكر بيت وكمناقشه النبيذ كده نا شن ندير بالله ما علينا اقر اقر خويا وخويا النص شي نسرناه في فردك لا افراد مشكلاتش نبي بس لبر قوي مسكره باع عصيري شنو نبي هر لا سر اصول هر شيء بيت محرمه باع عصيرك شيء درنا هنا بويا امي فالا اشرح هنا لا غبار عليه يمكنك خرج هذا هذا المثال على مذهب من لا يراه فردا من أفراد المسخرات بالنص لكن بالقياس باش. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق لأنه الاستدلال بكل جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكل قياس الشمول إجلاء مناطق معروفة بشيء الاستدلال بكلي على جزئي الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكل مثلا حديث يغماني رواه الجماعة كل ذناب من السبع، وذي خلاب من الطير، فأكله حرام، راه الجماعه كل ذي هم حيوان يكل فيها ذب، وتشيش بيت درن دب. كل ذناب من السبع، من جنس السبع. بوياجر كل في نبو، ما يقدر توه. أجرس كل في شها بو نبو، ما يقدر توه. وذم حتى يرك كتشنج نبو. ما يجدته بالام اي حي بوي حتى روجي قيامت حتش حيوان يكشف كده هل جتنا وان قاعدانه بوي ام افرادانه افرادجين شمول عشان شيء اصلكه وكاشيه قياسي شمول بوي اللي لوزور جرباسي او كان اير ريوي حلال يعني شيء حرام كل ذي ناب من السباع وذي وذي مخرب من الطير كل ذي ناب من السباع ريوي قلب هيانا ايج أما سبعة عندي قال السبعة لما روي غي اللي خويبش كتير ولفي أو أنا درونديو عن خوات ووين ده علينا في <تصفيق> سبعني بويا مذهب شافعي مذهب أحمدو مذهب مخالف يعني لا يبي مذهب ما محمدشيا حرام سبعة وشي شا ذي وانيه الله سبعني نيوم مفترس عموما قياس الشمول الشم... أويا تستدل بالكل وكو استدل البوقع كل ذناب السباع على جزئيا مثلا على أكل لحم الثعلب باشا بواسط اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. لفروي ذنابه ولفروي سباعه واشنه همان بقوان هم ما هم صار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 لكن في غمري خاص الله عليه وسلم قاعدةك كل دانا قاعدة كل لسر الحمد الله لسر فرديك هاتوا هر فرديك ترى هذه خيط قياسي أو أكيد المهم تو قياسي أكيد بكمال ضابط ينها قياس حدك تين علينا استطاعة حد أما قياس نيا ببلق في حكم النص لما علينا آية نص لسر أمها تبيتنا نص حديثك قطوة نص صن... نص أصولي نص شو تتمع تعريف كتابتي خوي هيك الشريعة دي عليك نهار نص نهار تباسي ثعلب الدوق مثلاً بلام ثعلب ولا لبرشي لبر أو ضابط أمريكا حيد جاءت النايوني قياسنا لا, قياس. مش لا في الإصلاح ما عبارة كأن بوخذ متكذن يفهم وجهيشن بب يعني خراب أو كأنيش مشكلة نية ناي بني قياسياً نيء. ني. القياس مبني على مستوى الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي أم قياساً كيبريو أكيد هم أفراد كان قياس شمول شن يقبل وقي يقبل. أي أماش نبي وخذ على ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه يعني مساواة نية مش ممنوعة وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى أما قياس أولى قياس أولى أما بحقه تعالى جائزة ومضمون يعني حقيقتهم معناه قياسي قياس أولى أن كل كمال ثبت للمخلوق حش كمالك <تصفيق> هاي، هرش تجبو مخلوق كمال بيت، وممكن بيت أخوات علي في وصفك، وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، حش <تصفيق> تجبو مخلوق نقص بيت، فالخالق أحق بالتنزه عنه، أم نوع على القياس بالان ايادوبي شي هي ندير هي بو بو بو مخلوق كمال لكن منع, منع على كمال نيوي <مال> لا يمكن وامكن ان يتصف بالخالق وي <مشال> ابو فالخالق اولى به من المخلوق وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق احق بالتنزه عنه وكذلك قاعده الكمال اوش بزن ام قياسي او لا يعني حجه في باب اثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص عنه بكوا ام الله بل هذا القياس نبوي سلفي كما قاله شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى بل قد حكى ابن هبيرة هذا القياس عن أهل السنة كما في كتابه الإفصاح ذكر هذا شيخ الاسلامي في بيان تلبيس الجهميه عموما أو قياسي أو لايه بوضا وابتاني كباسم كل كما ثبت للمخلوق وامكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه وكذلك قاعدة الكمال التي تقول أنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بالصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. أم قاعدين أو الكمال معنا إيش يا أقدوشت إذا قدر إثنان أحدهما موصوف بصفة كمال كسي كبير موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليها يتصف بتلك الصفة يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله دام وجودها كمالا وعدمها نقصا أم قاعدة قاعدة الكمال يقرر قياس الأولى. الأولى بم قاعدة الكمال لبروا يكم موصوف بصفة الكمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول من الاثنين أكمل من الثاني فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا سورما مع السماء وعزه الحزن توريكم فانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون مصدقون في نسختين يعني لطبعي الافتاء والجامعه الافتاء والجامعه مصدقون اما لمخطوطي فتاوي بن تيميه مصدوقون دعيش لباسك ان شاء الله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 في الكتاب والسنه بوشي مذهبي سلف مذهبي في حق دبل تعليل صحه مذهب السلف الايمان بجميع الصفات الوارده في الكتاب والسنه فانه اذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاه والسلام صادقين وكان رسوله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والاخبار عنه بما يخالف الواقع وجب التعويل الاعتماد والاتكال إذن في باب الصفات نفيا واثباتا على ما قاله, على ما قاله الله ورسوله الذي هو أعلم خلقه به وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمه شان صفتك هيا شان صفتك هتونك وكخي ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المراده منه لاحد ثلاثة أسباب إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان وإما لكذبه وغشه وتدليسه لكاته كخي تعالى خوي أعلم بنفسه وبغيره أما يك أجى خي تعالى وأصدق قيلا أي قولا أجى وأحسن حديثا من خلقه أما خدي خواه ثم رسله صادقون مصدوق <تصفيق> يعني خوين صادقا وخانش مصدقا لاين كويس على ولا ان مندال ايمندال يشو يعني اقلبلين مصدق <تصفيق> مفعل جبرين مصدوق جبرين مصدق اسم مفعوله اش معناها يعني اقل خو اخوي باس خويب كا خويه عالم به خويه بخ بغيري خو وش وراز و أحسن حديثا من خلقه بعبارتي كيش تعبير لخيب داد باسي خيب كاد أحسن حديثا من خلقه أو أغير خيب بوصف خيب طبعا إيما شأس ما وصف هذا يالا خيب ورقين القرآن يالا في صلى الله عليه وسلم يا في غنبري نتصف. ثم رسوله صادقون خواهين لخلي خواهين صادقا أنجا مصدوقش للايين خواهي تعالوا براس خلاونتوا وللأين في غنبالان يش... وللأين خلقي الشوال لصحابان براسكا وانتور بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون أما مبتدعة مثلا كالمذاهب جهمية رافضة نازانا يقولون عليه ما لا يعلمون يا نبي بمذابي سلف حكم كان يعمى سلف بنعمى الشيوات والأخوي تعالى والتي غنبال يقول صلى الله عليه وسلم اما غير مخالف قول على الله وياتي تعليل لصحه مذهب السلف تعليل لصحة مذهب السلف في الايمان بجميع الصفات الوارده في الكتاب والسنه فانه اذا كان الله عز وجل اعلم بنفسه وبغيره وكان صادق أصدق وكان اصدق قولا وكان اصدق قولا واحسن حديثا وكان رسوله عليه الصلاة والسلام صادقين إلى آخرين ليري بوما ندرأك بيك هل خبرك هل خبرك كان شرطي كتاب هم شرطاني وجب قبوله كم شرطاني إذا اجتمعت فيه أوصاف أن يكون صادرا عن علم هل خبرك صادرا عن علم صدر عن هدم دوام الصدق راسب صدق الشيء مع مطابق الواقع ما طابق الواقع الذي يتبع البيان والفصاح البيان والفصاح اما سير شرط لقسم مؤلف سير الشر دياله فانه اعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا و أحسن حديث عن البلاغ و ابن عثيمين رحمتي قل لي بي الشرطي تتعلم زيادة خبريك يجب قبوله خلال سلامة القصد و الإرادة كثيرا ما بس تتايا شيئا إصلاح ما بس تتايا إصلاح شرطي كزائي لسر شرطي كاينتر أو الشرطان ناقرته بو بو زاتي بوزاتي خبرك اقراتو بوتي سلامي قصدي مخبر سلامي قصدي مخبر يعني مبتدعات يدين تاويلي اكن يعني لا لا يقصدونه ولا يريدون الخير باركوشي يتبعون الهوى يتبعون الهوى اقر قولك بتبع مقبول بيت ابيت شوارع ساني مؤلف باسي كدوة مشاريح باسي كدوة العلم والصدق والفصاحة والبيان شعرمك يا ابن عثي من زيادك شرح الواسطية سلامة القصد والإرادة وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله وبيان ذلك ان الكلام ب... بيان ابن كلنوئ ام قسوي كرا بيشاوروش ان الكلام انما تقصر دلالته على المعاني المراده منه لاحد ثلاث اسباب اما لجهل المتكلم وعدم علمه يعني عند جار عند جار قسيكاكيت او معناهي كجركت بيجيني او معناه كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات كالكلمات للذهن كالكلمات يا كالكلمات كالكلمات كلماتك كالكلمات كالكلمات المصطلحات بيني بيني لمسي لم لمسي لم... لم كاتا إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به ما بل عمري علمك يا آية خوية على جهله ها مع الله بل عمري أويك أي بيلة عالم بأويك أي بيلة من بون من أجل سر مسألة قصبك من لبر وجهل ما يمكنه أصلا مفهوم حقيقي موضوعك قال سريق ساعة كم زول الأمر النبى كلمة يجب أن مكلمك أو حقيقة مفهومة ناخوة بس كاتي خوي تعالى أفرم يدا بل يداه مبسوطتان عالمني بيت عالم بيت بوش كلام يدبك هالحين كسيك عبارتكي بس معناك الزهني لجهله إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما تكلم به يان أويه علمي بوينيك كأكسر سركه وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان إما فصيحني بلغني الناتوان يدرب في الصحاب معنا بلاغة فا يدرب في الصحاب في اللسامة بلاغة في المعاني يدرب بس بلاغي وإما لعدم بلاغته وقدرته على البيان الناتوان كلميك بينه فرفيسي أو معناهيك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 آيات أحاديث ساقي يايا نزولية يايا بشر ماشي يعني جهل يعني ببمعنى أنا مع الله بلاغي غين أبو مع هذا الله غشو تدلس دروبه معاذ هذا الله ده يخواب تنكش متداعي حيوانية يعني هي شكل ما نلا لللهينانين للثيغمرانين شو كم عصومة وأخوات علاش معصومة معصوم عن الخطأ ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان كما أنه يعني كما أن كلام الله وكلام رسوله كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة يعني راس تريق مطابقي والمطابقة الواقع بو لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية نسب النسبة الخارجية أي الواقعية يعني أجل خويا أجل في غنبري صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا أما مسندو مسند إليه اما أما إخبار نيا؟ أما النسبي الخارجيه يعني في هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا بويا كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابق الواقع لصدور عن كمال العلم بالنسب الخارجيه النسب الخارجية يعني نسبة المسند إلى المسند إليه النسبة الواقعية وهو كذلك صادر عن تمام النصح سيكا عليه كي صاد عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداة الخلق وإرشادهم، فقد اجتمعت الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة، الدلالة، الدلالة، مثلث الدال بكسر نايتة، <تصفيق> هو الأفصح. لا هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد اخبارهم به وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه وهو أحرصهم على هدايه الخلق وأشدهم إرادة لذلك فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره فإنه لا يخل من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها فلا يصح ان يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن ان يعدل عنه الى كلام غيره اي لو كلامه لكلامي في غنبر خاص الله عليه وسلم بشي بخس كثير وازده كلامي في غنبر خاص الله عليه وسلم بيني فان هذا هو غايه الضلال ومنتهى الغدلان يارب عشان موفقا الله الله